باب أحكام النون الساكنة والتنوين وحكم تنوين ونون يلفى اظهار ندغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والداغم في اللام والرالا بغنات لازم وأدغي من بغنات في يومين إلا بكلمات كدنيا عنوان والقلب عند الباب غنات كذا لخفى لدى باقي الحور